الدرس الثاني الزكاة والصوم واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور تلاوة القرآن صلاة التراويح الإفطار ليلة القدر زكاة الفطر الصوم إيتاء الزكاة السحور